الاستغفار والتوبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مره وقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب في اليوم اليه 100 مره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 فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن وقال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم انه لا على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره